قال الشيخ رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس رواه ابن حبان في صحيحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا الباب سبقه الباب الأول وهو قضية الحب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وهذا الباب فيه هذه الآية انما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين والخوف من الله عز وجل من افضل المقامات في باب العبوديه والمسلم لا بد أن يكون بين الخوف والرجاء ولهذا ذكر الباب الاول الذي فيه الحب في الله عز وجل والبغو فيه وأتبع بهذا الباب الثاني الذي فيه الخوف والغرض به الخوف من الله عز وجل الخوف من الله عز وجل من أجل أنواع العبادة والله عز وجل يقول عن ملائكته يخافون ربهم من فوقهم ويقول ولمن خاف مقام ربه جنتان والايات كثيرة في هذا الباب وهم من خشيته مشفقون والإنسان حينما يكون عنده الخوف من الله عز وجل يحمله هذا على العمل يحمله على الابتعاد عما نهى الله عنه لأنه يخاف عقاب الله ثم يحمله ايضا على العمل الصالح واغتنام الطاعات في هذه الحياة الدنيا لأنه يرجو من الله عز وجل أن يثيبه على ذلك هذه الآية التي صدر بها المؤلف هذا الباب إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين هذه الآية في آيات في سورة آل عمران وسبب نزولها أنه لما حدثت المعركة بين المسلمين وبين الكفار وحدثت هناك مخالفة من بعض الصحابة اجتهادا وليس اعراضا عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم او تهاونا به وانما اجتهد اجتهاد ولما كان ذلك الاجتهاد خاطئا حدث بالمسلمين ما حدث وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خرج لغزوه احد وكان من رايه عليه الصلاه والسلام أن لا يخرجوا من المدينه فاذا جاء الكفار ودخلوا المدينه كل الموجودين يقاتلونهم من الرجال والنساء ولكن الذين لم يحضروا غزوه بدر من الشباب من الانصار لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج لبدر للجهاد للقتال وانما خرج لاعتراض عير قريش الذي ياتي من الشام بتجارتهم والكفار قد اخذوا اموال المسلمين في مكه حينما خرجوا مهاجرين لدينهم الى هذه المدينه ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عدد لاعتراض القافلة ولكنهم أرادوا شيئا والله أراد شيئا آخر فلما ذهبوا بلغ أب سفيان الذي كان هو رئيس العيل خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يعرفون الطرق ويعرفون المنافذ كيف يعملون لأنهم دهاء ويعرفون الحروب فساحل بالعير ذهب بالعير إلى الساحل ابتعد عن الطريق اللي هي في الغالب كانوا يسلكونها فلما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه وأبو سفيان قد أرسل إلى أبي جهل ومن معه من صناديد قريش بأن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعترضوا عيرهم فاستعدوا للقتال وكان عددهم كبير يزيد على الألف وعندهم من الخيل ومن الأسلحة ما لم تكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولكن لما نجي العير أبو سفيان أرسل إليهم وقال انتهى الموضوع العير نجي وخلاص لكن أبو جهل قال لا لا يمكن الا أن يأتي إلى بدر ويسمع الناس جميعا ويخوفهم بانه في المستقبل لا يمكن أحد يفكر أن يعترض عيرة قريش. فجأ فصارت القضية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. و جيش المشركين ورئيسه أبو جهل فلم يكن هناك إلا الحرب وحينما نزل منزلا وسأله المنذر أو أحد الصحابة هل هذا المنزل أنزلك الله عز وجل يعني قال لك تنزل في هذا المكان أو أنه المكيد والحرب فقال لا بل المكيد والحرب فقال هذا ليس بمنزل وإنما نتقدم ونترك الماء خلفنا والمياه التي يصل إليها أولئك نغورها أي يبقى عنهم الماء وهذه من أساليب الحرب المهم أنهم عملوا ذلك ولكن كان العدد قليل ثلاثمائة وثلاثة عشر أو أقل من ذلك حدث المعركة تقبل الله ذلك الامر الذي كان مفعولا لانهم ارادوا العير والله عز وجل اراد الامر الاخر فنفذ الله ما اراد فقتل عدد من كفار قريش حوالي 70 واسر منهم مثل ذلك العدد وما كانوا يتوقعون مثل هذا وابو جهل فرعون هذه الامه ممن قتلوا وقد قتله ابناء عفراء شابين من الأنصار كانوا يسألون قريش الذين معهم المهاجرين أن يروهم أبا جهل لأنهم ما يعرفونه فقيل لهم ماذا تريدون أخبرهم بذلك العزم قال لو رأيناه لا يمكن أن يفكس ودعينا عنه حتى, حتى يموت أو نموت فالشاهد أنهم دل عليه فلما دل عليه انطلق عليه الاثنين جميعا وضربه حتى ألقاه بالأرض. وجاء عبد الله بن مسعود من المهاجرين الذين يعذبون في المدينة في مكة. فارتج على صدره وحجز رأسه. الجبار ذا ماذا قال له في هذه الحالة التي هو فيها؟ يقول لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم يقول المكان هذا ما هو سهل الشاهد انه بعد المعركة رجع المسلمون الى المدينة والكفار الباقون رجعوا وهناك اسرع اخذوا فكان كفار بريش يتحينون الفرصة وماذا يصنعون لما حدث به فعزموا للعام القادم وجمعوا جيوشهم وقواتهم وجاءوا للمدينة لما جاءوا للمدينة اتفق الصحابة في الأول الرسول له رأي ولكن أولئك الذين لم يحضروا المعركة أرادوا القتال وأرادوا الخروج فلبس لأمته والسلاحه ثم ندم بعضهم وقالوا لماذا حريتم الرسول عليه الصلاة والسلام وخالفتم يعني رأيه فتنازلوا جاء الرسول عليه الصلاة والسلام على أن يبقوا بالمدينة فقال لا لأنه إذا لبس النبي لامته يعني أخذ سلاحه واستعد للحرب لا يمكن أن يلقي ذلك حتى يقضي الله بينه وبين خصومه فخرجوا ورجع المنافق عبد الله بن أبي بعدد من الذين كانوا يتبعونه الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر جماعة من الصحابة أن يكونوا في جبل صغير يسمى جبل الرمان وأمرهم أمرا قاطعا الا يتركوا هذا المكان سواء انتصر المسلمون او لم ينتصروا فطلعوا على هذا الجبل الذي هو يحمي ظهور المسلمين لان هذا المكان فيه فتحه وفي طريق من خلفه هذا المكان يجلسون فيه ما حد يقدر يدخل على المسلمين يحمون ظهورهم فحدثت المعركة وفي بداية الامر انهزم الكفار انهزموا هزيمة منكرة فالذين كانوا في هذا الجبل اجتهدوا وقال بعضهم الغنيمة وقال أميرهم أن الرسول أمرنا أن نترك هذا المكان فقال بعضهم الهدف والغرض هزيمة المشركين والكفار وقد انهزموا فنزل عدد منهم وكان في تلك الحالة في ذلك الزمن خالد بن الوليد ما زال على كفره لم يدخل في الإسلام وكان هو قائد أهل الخيل تعرفون في الجيوش أصحاب الطائرات وأصحاب الدبابات وأصحاب كل جماعه لهم يعني عمل يقومون به فكان هو يقود الخيالة أهل الخيل الفرسان فلما شهد المكان هذا تركه أصحابه شاف تلك الفرصة فجاءه من معهم الى هذا المكان الذين أمامهم لم يستطعوا يردوهم لأن العدد الكبير راحوا كلهم فلم يشعر المسلمون إلا والضرب في خلفهم في ظهورهم من الكفار فاختلط الناس وصار ما صار وقتل حمزة وعدد من الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم شجأ وكسرت رباعيته وحدث ما حدث بالمسلمين وبعد ذلك ذهب الكفار والمسلمون بعدما حدث بهم ما حدث أيضا رجعوا للمدينه رجعوا للمدينة منهم القتلى ومنهم الجرحى ورسول الله صلى الله عليه وسلم شج وكسرت رباعيته هذا الذي صار عندنا هنا هذه الآية نزلت في ذلك بذلك ال... السبب ايات في سبب الهزيمه او سبب ما حدث للمسلمين قال المسلمون كيف يكون هذا ونحن على الحق وهم على الباطل يعني كيف ينتصرون علينا ويقتل منا من يقتل وهم كفار مشركون نحن على الحق وهم على الباطل فانزل الله هذه الايه أو لما أصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها يعني يوم بدر قلتم أن هذا يعني كيف يكون هذا قل هو من عندي أنفسكم هذا درس للمسلمين بأن المسلمين إذا خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا كتاب الله عز وجل لا يوجد النصر لهم لأن الله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم وهذه المخالفة في جزئية اجتهادا منهم ظنا منهم أن الأمر انتهى ولكن لما حدث ما حدث وقالوا أن هذا أنزل الله هذه الآية لتكون عبرة للمسلمين يستفيدوا منها والقرآن والقصص الموجودة فيه والأحكام الموجودة فيه وما يحدث فيه هو عبرا للمسلمين حتى يعملوا به اولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها يعني في بدر قتلتم سبعين وأسرتم سبعين ثم حدث ما حدث بكم الآن تقولون كيف يكون هذا والمخالفة منكم اولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا يعني كيف هذا قل هو من عند أفسكم هذا الذي حدث ثم ذهب الكفار رجعوا راجعين إلى مكة والمسلمين موجودين في المدينة إلى أن نوصل إلى حمراء الأسد فجاء من يخبر المسلمين بأن قريش عزمت على العودة إلى المدينة لاستئصال من بقي من المسلمين فقال رسوله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله, ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل هذه قالها محمد صلى الله عليه وسلم وقالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل ثم الرسول عليه الصلاة والسلام عزمه ومن معه إلى الخروج خلفهم ومر شخص الشخص وإن كان على دينه إلا أنه قابل الكفار هناك وقال لهم إن محمدا ومن معه قد عزموا واخذوا قواتهم وعاجمون على استئصالكم لأن عندهم من الحنق عليكم ما لا يعلمه إلا الله لما حدث بهم هذا القى الرعب في قلوب أولئك الكفار ثم رحلوا ولم يرجعوا لكن الكلام الذي وصل للرسول عليه الصلاة والسلام هو من إلقاء الشيطان ومن عمل الشيطان والتخويف لأولياء الله الآيات الموجودة في سورة آل عمران التي قبل هذه الآية يعني ذكر الله عز وجل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا أجر عظيم يعني فيهم الجراحات وكذا واستجابوا للرسول عليه الصلاه والسلام للذهاب ثم اخبر الله عز وجل ان ما بلغهم من اولئك انما ذلك تخوف من الشيطان انما ذلك من الشيطان يخوف اوليائه يعني القول الذي بلغكم على انهم سيعودون اليكم ليستأصلوكم هذا كله من الغاء الشيطان وان تخويف الشيطان وأولياءهم الذين يخافون اما اولياء المؤمنين فلا يخافون الله عز وجل انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوه وخافون إن كنتم مؤمنين الآية الموجودة في هذه السورة تبين هذا المعنى إذن الخوف هنا الذي هو من إبليس من الشيطان هذا هو الخوف الشرك يعني من استرفل مع هذا الخوف وخاف غير الله عز وجل وظن ان غيره سيضره فهذا الخوف يكون خوف شرك واما المتوكلون المؤمنون بالله عز وجل فلا يدخل هذا الخوف عليهم ولهذا قالوا ان الخوف انواع منه خوف السر ما معنى خوف السر يعني الخوف الذي يكون في قلب الانسان هذا يعمله عباد القبور عباد الاولياء الذين يتلقون النذور وينتظرون الناس الذين يحملون نذورهم وصدقاتهم وياتون بها الى هؤلاء هؤلاء عباد القبور الذين يدعون المخلوقون من دون, المخلوقين من دون الله عز وجل هم يخافون القبور ويخوفون اولياءهم يخوفون الناس اذا جاءوهم خوفوهم قالوا اذا لم تعملوا كذا او تعملوا كذا سيصيبكم كذا فإذا كان الخوف من صاحب القبر من الوثن من الشيء المعبود من دون الله عز وجل إذا دخل في قلب الإنسان بأنك إن لم تعمل كذا فسيصيبك كذا أو إنك إن أمرت هؤلاء ونهيتهم عن ذلك العمل فهذا سيصيبك ضرر إما في نفسك وإما في مالك وإما في أولادك هذا التخويف إذا دخل على الإنسان فهذا خوف الشرك يعني معناه أنك خفت من غير الله عز وجل وخفت من تلك الأنداد من دون الله عز وجل وتظن أنها ستفعل بك شيئا وهذا كله من تخويف أولياء الشيطان لمن هم من أهل التوحيد يريدون أمر هؤلاء ونهيهم عن تلك المنكرات التي يرتكبونها فهذا الخوف هو الذي يسمى خوف الشرك حينما قال قوم هود لهود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء ماذا قال لهم؟ قال اجمعوا آلهتكم كل ما عندكم أنا لا اخاف من ذلك ولا اخاف إلا الله عز وجل أما إذا كان الخوف طبيعي فهذا لا يضر ماذا قال موسى عليه السلام؟ رب اني قتلت منهم نفسا واخاف ان خرج منها خائفا يترقب موسى نبي خرج خائف يترقب خائف ممن من فرعون وقومه فهذا شيء طبيعي فاذا كان الانسان يخاف من عدو يخاف من سبع يخاف من شيء يضره فالخوف من هذه الاشياء لا يضر هذا لا يسمى شرك بل على الانسان ان يبتعد عن الامور التي تضره إذن موسى عليه السلام قال الله عز, عز, عز, عز وجل عنه خرج منها من مصر خائفا يتركها ولما أمره بالعودة وبالدعوة لهم وأفصله إليهم قال إني قتلت منهم نفسا فأخافوا أن يقتلون إذن هذا الخوف الطبيعي لا يضر ولكن الخوف الآخر الذي خافه كثير من الناس من أصحاب القبور ومن الأولياء بأنهم قد يفعلون بك كذا قد يقنعون بك كذا هذا هو الخوف الذي عز الله عز وجل نهى عنه فيجب للمسلم أن لا يخاف إلا من الله وأن لا يرجو إلا الله ثم أورد الآية الأخرى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخش إلا الله الشاهد للباب ولم يخشى إلا الله الخشية هي الخوف فالذي لا يخشى إلا الله هذا هو المؤمن أما الذي يخشى غيره فهذا هو الذي إذا وصلت به الخشية إلى الخوف الذي يظن على أنه إذا عمل شيئا أنه سيحدث به ما يحدث فهذا هو وقف الشرك لكن الآية هذه تحتاج إلى توضيح إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله تنقسم إلى قسمين عمارة حسية مثل بناء المساجد وبناء المساجد أمر طيب ومأمور به ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن فضلها وأن من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة ولو كان صغيرا ولكن العماره الصحيحة هي عمارتها بإقامة صلاة فيها بذكر الله عز وجل بتلاوة كتابه هذه العماره الصحيحة تلك عماره وهذه عماره لكن لو عمر الإنسان مسجدا وأصلحه وزينه وتركه هكذا ما دخل أحد فيه صلى ولا يقرأ القرآن ولا يذكر الله فيه هذه العماره ما تفيد إذا العماره هي إقامة ما بنيت من أجله وهو إقامة الصلوات فيها إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الإيمان بالله هو الإيمان بأن الله عز وجل هو الخالق المتصرف المحي المميت وهذا ما يسمى بتوحيد الربوبية وتوحيد الربوبية لم يشرك فيه أحد إلا النادر والله عز وجل يقول لنبيه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فالمشركون الذين يعبدون مع الله آلهة أخرى لا يقولون أن آلهتهم تخلقهم وترزقهم وإنما يتقربون بها إلى الله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا لكن لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وأمرهم بأن يمضوا على ما هم عليه ويصبروا على آلهتهم إذن الإيمان بالله توحيد الربوبيه لا ينكره أحد إلا المكابر كما قال الله عز وجل عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا لأنه لما دعا موسى فرعون وأخبروا بأن الله هو الخالق الرازق المحي المميت هو فكر بهذه الاشياء الأشياء وقال القرون الأولى من خلقها وهذه الأشياء من خلقها فهو أخبر أن الله عز وجل هو الذي خلق هذه الأشياء وهو الذي صخرها لكن هو لم يعترف بمثل ذلك وجحد هذه الأشياء والله عز وجل أخبر بأنه كاذب في جحده إنما يجحد بلسانه وهو يعترف في قرارة نفسه أن هذه المخلوقات لا خالق لها مدبر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا كانوا متكبرين ظلم المؤمنين وعملوا ما عملوا والله عز وجل أخبر على أن جحدهم لهذه الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام ما هو إلا تكبر وعلو في الأرض إذن الإيمان هو التوحيد أي توحيد العبودية أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا ولهذا عرفنا بهذه الآية قول المشركين ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا يعني يعرفون أن هذه لا تضر ولا تنفع ولا تخلق ولا ترجط لكن يتقربون بها إلى الله يجعلون شفعاء لهم عند الله والله قد نفى الشفاعة عن جميع المخلوقين جميعا إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه والمشركون يعبدون الأصنام أصنام بكثرة هذه التي يتقربون بها إلى الله الزلفاء فكه وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكعبة 360 صنما لجماعة لهم صنم يعبدونهم من دون الله يتقربون بها إلى الله عز وجل ولهذا قال الله عنهم هذه الحكاية قولهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله ذلفا إذن العبادة لا بد أن تكون خالصة لله عز وجل ومن أنواع العبادة وأهمها في آية المسلم الخوف من الله والخشوع له والتوكل عليه والإيمان والإيمان به أي بكل ما أخبر به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته ثم من صفات الذين يعمرون المساجد بعد الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر وتجد في كتاب الله عز وجل أن الإيمان بالله يقرن في آيات كثيرة بنيمان باليوم الآخر نفيا وإثباتا يؤمنون بالله واليوم الآخر لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر يؤمنون بالله واليوم الآخر والآيات لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فمن آمن باليوم الآخر هذا حاله تصلح في هذه الدنيا لأنه يعلم على أن بعد هذه الحيات في هذه الدنيا فيه موت وبعد الموت فيه حياة لأن الإيمان باليوم الآخر معناه الإيمان بالبعث والإيمان بما يكون في ذلك اليوم من حساب فحينما تؤمن باليوم الآخر تعمل الأعمال الصالحة وتتجنب الأعمال السيئة لأنك تعلم ستبعث وستحاسب ولهذا كانت القضية الكبرى عند المشركين بعد قضيه التوحيد إنكار البعث إذا قرأت في كتاب الله تجد أن الأمم كلها إلا ما شاء الله كلهم تواطؤوا على إنكار البعث لأنهم يستبعدون أن هذا الجسد بعدما يتفتت ويسير ترابا كيف يعود مرة أخرى والله عز وجل أخبر عنهم هذا الذنكار وقال عنهم عن ذلك المشرك الذي جاء بعض من ويقول لمحمد صلى الله عليه وسلم أتجعم أن الله يبعث هذا ورسوله صلى الله عليه وسلم قال نعم يميتك ثم يبعثك ثم يعاقبك ثم يدخلك النار الله قال لهؤلاء الذين يستبعدون البعث وضرب لنا مثلا أي هذا الممكن ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وبكل خلق عليم ثم اعطى امثله انه يجعل لنا من الشجر الاخضر نارا مشيه مصباده وهذا معروف عند الناس من الشجر الاخضر نارا هذا الذي يسمونه المرخ او اشياء غيرها من الشجر ياخذون واحد في واحد من الفروع حقها وينحتون بهذا في هذا حتى يطلع الشرق وهو اخضر الشاهد أن هؤلاء الذين ينكرون البعث نسوا خلقهم قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقهم يعني نسي كيف أن الله عز وجل أوجده أولا وفي العرف أن الإعادة أهول من الابتداء عند الإنسان يعني الإنسان إذا عنده بيت هد اعادته أهول من إنشائه من جديد حدث فيه خلل يمكن أن يكمل هذا الخلل ويسدده لكن الله عز وجل لا فرق عنده بين الإنشاء وبين الإعادة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون فالإنسان لو فكر في حاله الأولى كيف أوجده الله عز وجل لما أنكر الإعادة من أي شيء أجدنا الآن أكثرنا في حوالي السبعين الآن في الثمانين السنة كيف اوجدك الله عز وجل يعني قبل ثمانين سنه ما منا ولا واحد موجود يعني لو قدرنا الان أكبرنا سنا عمره ثمانين قبل ثمانين اين كنا ما, ما حد يدري بنصفين اين كان ثم اوجده الله بذلك السبب وهو انه يخلق الانسان من ذكر وانثى تزوج هذا الرجل ثم حدث بينه اللقاء هو وزوجته ثم حدث هذا الخلق من تلك النطفة المهينة وليس النطفة كلها إنما الحيوانات المنوية الموجودة فيها التي هي بالملايين يمكن واحد منها هذا الطير الصغير الذي لا يرى الله عز وجل يجدك منه ويكون في بطن أمه والله عز وجل ذكر المرحله لهذا الانسان حينما يكون نطفه مضغه ثم علقه ثم عظام ثم تش العظام لحما ثم ينفخ فيها الروح ثم بعد ذلك يظهر لهذه الارض هذا الذي اوجدك بهذه الصوره قادر على اعادتك فالانسان الذي يفكر بعقله وينظر بعقله يعلم على ان البعث أهوى من الإعادة وأن من قدر على ايادك في الأول قادر على ايادك في المرة الثانية اذا الإيمان باليوم الآخر هذا معناه أنك كنت في هذه الحالة ثم مكنك الله في هذه الدنيا من هذا العمل وأعطاك الحواس وأعطاك القدرة وأعطاك العقل لتميز به بين الخير والشر وأرسل إليك الرسل وأنزل إليك الكتب فكتاب الله بين أيدينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغنا البلاغ المبين ما على المسلم إلا أن يعمل العمل الصالح طرقه معروفة لا يكون إلا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب أو سنة فهو الذي علمنا وهو الذي أرشدنا وهو الذي نهانا بين لنا طريق الخير وطريق الشر كل واحد منا يقدم على ارتكاب المعصية وهو يعلم على أنه مخطئ سواء القتل أو الزنا أو السرقة أو الكذب أو الغيبة أو النميمة كل واحد يعرف هذا أنه خطأ كل واحد من المسلمين سواء متعلما أو غير متعلم كل الناس يعرفون مثل هذه الأشياء إذن على المسلم أن يعمل الأعمال الصالحة وأعمال الشر كل واحد يعرفها ما في واحد يقول أني ما أدري على أن الكذب والقيمه والسرقة والزنا وشرب الخمر أن هذا حرام مو حرام كل الناس يعرفونه إلا ما شاء الله إن كان واحد دخل في الإسلام جديدا وهو لا يعرف أحكام الشريعة الإسلامية أو إنسان عاش في بادية ما اتصل بالناس ممكن يكون عنده بعض الجهل في بعض الأشياء أما الذي يعيش في هذا المجتمع في المدن في القرى التي فيها المدارس فيها الخطبة فيها العلماء فيها القرآن كلهم يعرفون هذه الأمور فيجب على المسلم أن يتجنب هذه الأشياء وأهم شيء في حياة المسلم هو الشرك بالله عز وجل دعوة غير الله عبادة غير الله الذبح لغير الله النذر لغير الله هذا كله الشرك الله عز وجل يقول فصلي لربك وانحر قل إلا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له إذا أنت إذا كنت تؤمن باليوم الآخر بمعنى أنك ستبعث وستحاسب فأنت في هذه الدنيا تعمل الأعمال الصالحة التي تستفيد منها حينما تنتقل إلى البيت الآخر إلى الحياة الآخرة هذه حياة الدنيا كلها معبر الله عز وجل جعل هذه الحياة حياة زائلة والإنسان قد يعمر هذه الفترة في هذه الدنيا ثم هناك الحياة الأبدية نحن لان كما قلنا في الثمانينات مثلا من يحفظ شيء مما سبق كلما مضى ما كانه مر عليك كذلك انتم سافرتم من بلادكم الا نسيتم كل ما ما تركتمه هناك ما كانكم عشتم هناك اي وقت من الاوقات تمكثون هذه الفتره في هذه الدياب المقدسة في مكه في المدينه ثم تعودون فكانكم لم تمكثوا لحظه هنا ثم يأتي الموت للانسان كلما سبق ما كأنه عاش في هذه الدنيا لحظة واحدة ومعنى هذا أن للإنسان ما له من وقته إلا الذي هو فيه الوقت اللي لك وانت تدركه وتعرفه هذا الوقت الذي أنت فيه الآن يعني قبل قليل مغرب مغرب صراح ما يعود مرة أخرى ولا آتي ما تدري ماذا فيه إذن أنت عملك في هذه اللحظة التي أنت فيها عليك أن تحسن الأعمال التي تستفيد منها لأن الله يقول في كتابه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كل ما نتكلم به مسجل على إما علينا وإما لنا وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إذن الإيمان باليوم الآخر هو من ركائز الإسلام وهو من الأمور المهمة في حياة المسلم فكل واحد إن يعلم أنه سيموت ونحن كلنا نعلم أننا سنموت لكن الإنسان يعني الشيطان يلعب عليه النفس الاماره بالسوء والامل يقول بعيد يعني خلص من الآن حتى يأتي ذاك الوقت وما يدري على أنه الموت اقرب إليه من شراك نعلي يمكن فيه لحظة يأتيك الموت وأنت لا تدري وهذه من حكمة الله عز وجل اخبر كل واحد بأنك ستتعمر حتى اليوم الفلاني ممكن يعني يصرح ويمرح في تلك الفترة إذا قرب الوقت هذا خلاص يحسن من حاله ويعمل هذا لكن حكمة الله عز وجل أخفت ذلك الإنسان ما يدري معنى ذلك المطلوب منه أن يعمل باستمرار العمل الصالح لأنه ما يدري متى سيأتيه الموت ما عنده خبر أنه سيأتيه الموت فلوك الفلاني والموت ليس على السن إنسان يقول أنا ما ذنت في الشباب والشيطان يلعب على الشباب ويقول لهم أنتم ما زلتم في مستقبل العمر تمتع في هذه الدنيا وعمل كذا إذا كمرت بعدين خلاص يعني تحسن الأعمال وترجع لله عز وجل مع أنه بالعكس الموت في الشباب أكثر من الشيبان الموت في الشباب أكثر من الشيبان لازل في هذه المشاكل الموجودة في هذه الدنيا إذن الإنسان ما يدري متى يموت ما عليه إلا أن يحسن من أعماله حتى إذا مات يكون على خير ممات بحيث أنه يطلب الله عز وجل حسن الخاتمة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة يعني المصلون الذين يحثون على الصلاة ويؤدون الزكاة هم الذين يعمرون المساجد وعمارتها كما عرفنا بإقام الصلاة فيها ولهذا ننظر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر هذا هو الأصل تؤمن بالله وتؤمن بالبعث فإذا آمنت بالله وآمنت بالبعث معناه لابد أن تعمل الأعمال الصالحة من الأعمال الصالحة إقام الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين أي شهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة بعدها إقام الصلاة والصلاة لأهميتها في حياة المسلمين عموما لم تفرض في الأرض أي لم ينزل بها جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم وإنما استدعاه الله عز وجل ونزل له إليه جبريل وأسرى به الله عز وجل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عري به إلى السماوات السبع من سماء إلى سماء إلى سماء إلى سماء السابعة ثم فرضت عليه هذه الصلوات خمسين صلاة ثم حدث فيها طلب التخفيف وسبق ما يحتاج الى إعادة الحديث قد مر ذكره وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عرج به جبريل إلى الله عز وجل ثم فرضت عليه هذه الصلوات ونزل ووجد موسى عليه السلام وسأله من ماذا فرض عليه ربه فأخبره أنه فرض عليه خمسين صلاة فأشار إليه أن يعود ويطلب التخفيف لأمته وما زل التردد بين موسى وبين الله عز وجل حتى يعدت الخمسين خمسا وطلب موسى عليه السلام من الرسول أن يعود ويطلب لنا التخفيف ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام قال قد استحييت من ربي بل ارضى وأسلم فنادى مناد يعني بأن هذه الصلاة قد فرضت أمريت فريضتي وخففت عن عبادي وهذا قال الله عز وجل هي في العام الخمس وبالأجر خمسين لمن, لمن حفظها وحافظ عليها في هذه المساجد التي يقول الله عز وجل فيه إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الاخر هذه الصلاة تؤدى في المساجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وصل المدينة أول عمل قام به بدأ المسجد أول عمل بدأ به بناء المسجد إذن المساجد إنما يعمرها المؤمنون بالله واليوم الآخر يعمرونها بأي شيء بالصلاة إذن يجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها لأنه من سنة الهدي كما قال عبد الله بن مسعود وأخبر على أنه من ترك سنة نبيه فقط ضل ورسوله صلى الله عليه وسلم أخبر على أن المسلم لا يجوز له أن يؤدي هذه الصلاة إلا في المسجد لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد في الحديث من جار المسجد قال الذي يسمع النداء والأعمى الذي جاء للرسول وشكى عليه عدم القائد الذي يقوده إلى المسجد وفي الطريق حفر فسأله هل يسمع النداء؟ قال نعم قال أجب لا أجد لك عذرا أجب لا أجد لك عذرا إذن هذا أعمى ولم يدله رسول عليه الصلاة والسلام في ترك صلاة الجماعة وأخبر أن صلاة الجماعة ثقيلة على المنافقين كلها ثقيلة ولكن أثقلها عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر وأخبر رسول عليه الصلاة والسلام لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا وكان الصحابه رضوان الله عليهم يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين الرجل المريض ما دام يستطيع انه يصل إلى المسجد يؤتى بها يهادى بين رجلين ما معنى يهادى بين الرجلين في رجل هنا ورجل هنا يمسك معهما حتى يقفوه في الصق هكذا كان الصحابه رضوان الله عليهم يحافظون على الصلوات صلاه الجماعه فالمساجد التي تبنى وتترك من صلوات الجماعه هذه ما هي معموره كما قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله وليم أجل على المسلم أن يؤدي الصلاة حيث ينادى بها الرسول اخبر في ناحية قال صلاة الجماعة تفور صلاه المفرج بسبعين وعشرين درجة نحن لو نظرنا في دنيانا في إنسان عنده بضاعه يبيعها وإذا قيل له البضاعة في هذا المكان تحصل المكسب ريال او جنيه او دولار بدل ما تكسب ريال واحد او دينار واحد او دولار واحد انت تتقدم قليل كيلو فقط وتكسب فيها ثلاثين هل هذا الرجل سيتأخر سيبادر وهم في الدنيا اذا الله عز وجل الله صلى الله عليه وسلم قال لك أن هذه الصلاة إن أديتها في البيت إذا قبلت فهي بصلاة واحد إذا جئت للمسجد فتضاعف لك 27 طيب الانسان في هذه الدنيا يحرص على جمع المال هذا وسيتركه وسينتقل لماذا ما يحرص على هذه 27 التي تكون في صحيفته ويجدها في قبره حينما يقدم على الله عز وجل إذن علينا أن نحرص على أداء هذه الصلاة جماعة لننال هذا الأجر العظيم ولنستجنب الوعيد والصلاة حينما نجد في بعض الكتب الفقهية يقولون صلاة الجماعة السنة ليس المقصود بها السنة التي تقابل غير السنة بمعنى أنك إن أديتها تثاب عليها وإن لم تؤديها لا تعاقب عليها لا صلاة الجماعة السنة كما قال عبد الله بن مسعود من سنن الهدي يعني من سنن الهدي أي من هدي نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لوللتم ولهذا رسول عليه الصلاة والسلام هم بالجماعة الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة أن يحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية فهل يهم بشيء سنة يحرق على الناس بيوتهم حاشا وكلا ولهذا قال لقد هممت أن آمر جماعة أن ياتوا بحجر من حطب، وامر الرجل أن يصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرك عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذريه من النساء ما تجب عليهم صلاة الجماعة والأطفال لا تجب عليهم. إذن ما هم بهذا إلا لأمر واجب، فيجب على المسلم أن يجعل هذه الصلاة واجبة، من التي يجب عليه أن يؤديها حيث ينادى بها في صلاة الجماعة. هذه الصلاه التي هي ركن من اركان الاسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر انها هي العهد وانها هي الفارقه بين المسلم والمشرك او الكافر كما في صحيح مسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر او اشرك إذا ترك الصلاه في كفر أما التهاون في أدائها فعليه ذلك العقاب. وموسى عليه السلام لقد صدق ونصح حينما طلب التخفيف عن هذه الأمة فهي الآن خمس صلوات كيف لو كانت خمسين؟ الخمسه الآن ما أديت على وجهها. ولهذا من شفقه الرسول عليه الصلاة والسلام ورحمته بهذه الأمة حينما صلى صلاة التراويح في رمضان. صلى الليله الأولى والثانية والثالثة، فكثر الناس لأنهم يحبون الخير. البعيدين اللي كان لهم مساجد بعيدة، حينما بلغهم أن الرسول يصلي في رمضان جماعة حضروا. للصلاة الليلة الأولى ما كان عند الناس خبر، انتشر الخبر الليلة الثانية امتلأ المسجد، الليلة الثالثة ضاق المسجد بالناس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته في بيته وبيتهم ولاصق في المسجد. يشاهد الناس فلم يخرج إليهم جلسوا طويلا والصحابة لا يدقون الباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤدبون لا يرفع ناس صوتهم فوق صوت النبي بل بقوا فترة طويلة من الليل فلما لم يخرج صلوا وتفرقوا ثم صلاة الفجر حضروا جميعا يعرفون أن فيه شيء فلما جاءوا لصلاة الصبح وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم صل بهم قال لهم لقد رأيت صنيعكم البارحه يعني يخبرهم أنا لست بنائم أنا كنت أشاهدكم لقد رأيت صنيعكم البارحه ولكني خشيت أن تفرض عليكم فلم تستطيعوا لو فررت صلاة التراويح ما يستطيع أن يقوم بها لأن الناس ما عدوا هذه الصلاة فرسول الله صلى الله عليه وسلم لشفقته ورحمته بهذه الأمة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم لرحمته بهذه الأمة صلى الله عليه وسلم لم يخرج يستمر في صلاة التراويح لأنه إذا استمر يخشى أن ينزل الوحي ويفرض هذه الصلاة على المسلمين فلن يستطيع أن يقوموا بها ولهذا لما كان في عهد عمرو الخطاب رضي الله عنه أعاد الناس لصلاة الجماعة لماذا؟ لأنه أمن نزول الوحي لن تهرب بل هي سنه وبقيت سنه فكونهم يصلونها جماعه في عهد عمر بن الخطاب ومن بعده ومن الوحي ما ينزل الوحي يقول خلاص هذه صلت عليكم فريضه لان الوحي ما ينزل الا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن هذه الصلاه يجب على المسلم ان يؤديها ولا يتهاون فيها ونصيحه لاخوان الحجاج وهم الان زوار اذا كان الانسان قبل الحج يتهاون في صلاة الجماعة لأن الذين جاءوا كلهم يصلون بحمد الله يعني الذي جاء للبيت يؤدي هذه الفريضة هو رفل الخامس معناه إن شاء الله انه محافظ على الأركان التي قبل ذلك لكن إذا كانت هذه الصلاة لا يؤديها جماعة فمن شروط التوبة من شروط الحج المبرور من علامات قبول الحج المبرور الذي ليس له جزائل الجنة أن الإنسان لما يرجع يغير من حالته التي كان عليها فإذا كان يغش الناس إذا كان يعتدي على الناس إذا كان يتعامل بالربا إذا كان يتعامل بالأمور التي لا تصلح وهو يعرفها معنى إذا رجع وترك المعاملة بالربا والربا الذي يسمى بالفائدة كما تعرفون والربا حرام بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة فإذا ترك الربا الذي كان يتعامل به وحافظ على صلاة الجماعة التي كان يتهاون فيها وترك الغش إذا كان يحدث منه في البيع والشراء مع الآخرين يغشهم إذا كان يقاطع جيرانه لا يصلهم إذا كان أخلاقه هي صالحة مع الناس الآخرين تكون فيه شراسة دائما وخصام إذا رجع وتغير حاله وأصبح سلوكه حسن معاملته حسنة محافظ على الصلوات يتجنب المعاملات المشبوهة فهذا دليل على أن هذا صار حج مبرورا والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة إذن الحج المقبول عند الله عز وجل ليس له جزاء إلا الجنة من علامات قبوله أن الإنسان تتغير أحواله الحال الذي كان عليها لما يرجع تغير ذلك الحال كله فهذا دليل على أن الرجل هذا إن شاء الله سلك هذا المسلك ومن شروط التوبة والحج حينما يأتي تائب إلى الله عز وجل وهارب إلى الله من ذنوبه التي ارتكبها فمن شروط التوبة الإقلاع عن المعصية والندم على ما كان يعمله ويعادت حقوق الناس إذا كان ظلمهم وقض اموالهم إليهم لأن حقوق الناس الله عز وجل لا يظلم أحد لأحد أما حقوقه التي له فالله عز وجل يعفو عننا يعفو عنك لكن أنت ظلمت هذا الظلم هذا الذي ارتكبته في حق أخيك المسلم سواء أخذت ماله أو اقتطعت شبرا من أرضه أو اعتديت عليه هذا الله عز وجل لا يغفره حتى صاحب الحق هذا يسمح عنك فإذا سمح عنك أو أعطيته حقه في هذه الدنيا خلاص ما بقي شيء ولهذا يوم القيامة تكون المقاصه بالحسنات والسيئات فإذا انتقل الانسان من هذه الدنيا للآخرة وجاء الحساب يوم القيامة ونحن نؤمن باليوم الآخر الذي فيه الحساب إذا كانت هناك مظالم بين الناس الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كانت عليه مظلمة من كانت يعني اعتدى على أخيه بمظلمة فعليه أن يتحلل منه في هذه الدنيا قبل أن يأتي اليوم الذي لا درهم فيه ولا دينار الآن في دراهم في دنانير موجودة لكن لما تطلع من هذه الدنيا لو كنت من أصحاب رؤوس الأموال هل تطلع بشيء للآخرة ما تطلع لنا بالثوب لو أعطوك أولادك ثوب طيب يعني كفن كامل طيب هذا زين فهذا الذي تطلع به يوم القيامة سبعث ما عليك شيء والناس يبعثون حفاتا عراتا غرلا ما يكسون إلا بعد ذلك إذن الحساب يكون والمقاصة بين الناس بالحسنات والسيئات ورسول عليه الصلاه والسلام قال لأصحابه وهو يذكرهم الأمثلة المحسوسة التي يدركون معناها قال لهم يوما أتعلمون من المفلس من المفلس مثلما نقول الآن من هو الفقير التعبان الذي لا شيء عنده من هنا في الدنيا نعبر نقول إنسان ما عنده لا رصيد ولا عنده عقارات ولا عنده أمال هذا هو المفلس هذا هو الذي لا شيء عنده لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا لأنهم هم قالوا قالوا المفلس من لا درهم له ولا دينار يعني المفلس الفقير هذا العرف الموجود عند الناس فقال لهم لا ليس هذا هو المفلس المفلس التي يأتيهم القيامة بأعمال من الخير مثل الجبال حسنات كراءة قران حج عمره صدقات جهاد في سبيل الله يأتي بهذه الحسنات الكثيرة ولكن يأتي مع هذا وقد ضرب هذا وشتم هذا وستفقد ما هذا وأخذ مال هذا يعني عنده أيضا مظالم كثيرة فتاة المقاصة الناس يطالبون بحقوقهم ويوم القيامة ما حد يسمح لأحد يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مريء منهم يوم إذن شأنه يغنيه كل واحد يقول نفسي نفسي أنت في هذه الدنيا تفدي أباك أباك وأمك وولدك وزوجتك بنفسك لو تأتي الطائرات والقنابل والمدافع والجيوش تقوم أن تتقدم أمامهم لكن يوم القيامة لا. هذا لا يمكن مما يدلك على أن ذلك اليوم يوم المهول. يوم يفر المرء من أخيه الذي تدافع عنه في هذه الدنيا وأمه وأبيه الذين حنوا عليك وربوك الطفل الذي أنت تقدم نفسك يعني شداء له يوم القيامة هو يفر منك وانت تفر منه إذن هؤلاء الناس الذين ظلمتهم كل واحد يأتي يطالب بحقه يقول رسول عليه الصلاة والسلام ما في لا درهم ولا دينار يؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته تلك الحسنات الكثيرة التي جاء بها كلها تفنى ويبقى ناس يطالبون بحقوقهم من أين يدفع الآن الحسنات كلها راحت مثل واحد في الدنيا يعمل ثيارة يأخذ حقوق الناس ويعمل بها تجاره ثم يأتي الوقت وهو مفلس فياتون أهل الديون فيأخذون هذه الأموال يحجرون عليه ويوجع هذه الأموال بين أصحابها ولم يستكفوا بذلك ولم تكفهم فيأخذون ويدخلون السجن لكن السجن الدنيا يختلف عن سجن عن الآخرة ذاك الرجل كما قال رسول عليه وسلم والسلام لم يبقى عنده شيء فيؤخذ من سيئاتهم وتطرح على ظهره فيلقى في النار هذا هو المفلس يوم القيامة إذن التائب لله عز وجل هو في هذه الدنيا إذا كنت ظلمت أخاك بأخذ مال أو عقار أو أي شيء ظلمته به أو اعتدت عليه في عرضه فتتحلل منه في هذه الدنيا قبل أن ياتي ذلك اليوم الذي لا دخم فيه ولا دينار إذن عمارة المساجد بعد الإيمان بالله واليوم الآخر إقامة الصلاة والصلاة كما قلنا الركن الأساسي في حياة المسلم من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من ضيع الصلاة ما يمكن أن يصوم في الغالب يترك الصلاة خلاص يترك الصوم كيف يجلس يعني يوم كامل لا يأكل ولا يشرب ولا يمارس شهواته وهو لا يصلي إذن الذي لا يصلي ما يمكن أن يترك أن يقوم بهذه الأعمال الأخرى وآت الزكاة الزكاة هي الركن الذي فرضه الله عز وجل على عباده وفرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته وهو من الأمور الاجتماعية التي فيها التعاون والترابط بين المسلمين والمسلمون لو يخرجون زكاتهم كاملة، والاخذون لا يمد يده إليها إلا المحتاج لما بقي في المجتمع فقير يحتاج. أبدا هذا شيء معروف. الآن نعرف كثير من الناس عندهم الملايين مئات الملايين لو يخرجون زكاتها كاملة لأغنى الحاره الموجودة التي يسكنون فيها. الحارة الموجودة أما عندهم؟ لو كان فيها مئة شخص أو أكثر من ذلك هذه الزكاة تكفيهم لحول كامل لكن هم لا يخرجونها كاملة يبخلون بها وأيضا الذين يأخذون سيد جماعة لا يستحقون الزكاة فيأخذون لأن الزكاة لا تكون للقوي الذي يستطيع يشتغل وإنما تكون للانسان الفقير العاجز الذي لا يستطيع أما الذي يستطيع يشتغل يؤمن له عمل ولا يستحق أن ياخذ من الزكاة شيئا إذن الزكاة هذه فرضت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاد حين بعثه إلى اليمن إنك تاتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعم إليه شاهدت أن لا إله إلا الله وهذا هو الاصل الإيمان بالله واليوم الآخر شاهدت أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قبلوا ذلك فاعلمهم أن الله اضطر عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإذا أدوا ذلك أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم